كتير جدا جدا ويوسوسوا وياخدوا بأيديهم إلى طرق الشر ويزينوا لهم الفحشاء إلى غير ذلك فيرسلوا صرايا كل واحد طالع في مأمورية معينة اللي تقدر تعمله في أي مسلم احمله وما عندوش اي حاجة تحجزه عشان كده بقول لك اخويا وحبيبي عدو وعدوك واحد هو الشيطان واعوانه وذريته ما ينفعش انا كمسلم اعديك وانت كمسلم تعديني ده قدامنا العدو اللي مشغول بينا ليل ونهار وما بينامش ابدا وليل ونهار عمال يدبر وعمال يجدد ويتفنن في المكائد والاساليب اللي هو يقدر يفتن بها المسلمين وشوف بقى ابليس يعني من قبل سيدنا ادم بقى وخد بالك وبعدين لما طرد من الجنة منذ هذه اللحظة إلى وقتنا هذا وهو بيعاصر كل الأمم والأجيال والدول والناس والديانات وبيعرف إزاي يفتن ذا ويعرف إزاي أنه يخش لده ويخ... عنده خبرة طويلة جدا جدا لا تخطر على قلب بشر ربنا يعافينا فيك يا رب العالمين فإبليس بيرسل سراياه كل واحد يروح يعمل حاجة وفي آخر اليوم يجتمع عند عرش إبليس وكل واحد يقدم التقرير بتاعه واحد يقول له والله ما طرقته حتى زنا قال له ما فعلت شيء انسية طوب وهيرجع يمكن يرجع أحسن من الأول كمان والثاني ما تركته حتى مثلا شربت دخان قال له هيتوب وارده ويرجع زال فل ما تركته حتى صنع كذا حتى ما يجيله آخر واحد ويقول له والله ما تركته خبالك ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته فيقول نعم أنت لدرجة من إبليس هيؤمن على عرش بتاعه احتراما للإبليس الصغير ده يقولوا نعم إن أنت أنت أنت أنت اللي فيهم والباقي سلطه المهم يعني, يعني ما فيش حد أحسب منك واخد بالك ويروح واخدوا في حضنه ويقربوا منه ليه لانه خرب بيت ببيوت المسلمين خدوا بالكوا حبايبي خراب البيوت مش بالسهل الشيطان أكتر حاجة بيتمنها في الكون ده كله خدوا بالكوا يا أزواج ويا زوجات اكتر حاجة بيتمنىها الشيطان انه يخرب بيوت المسلمين ليه هو الشيطان ما بيفرحش ليه ان المسلم يزني او يشرب خمره او يأكل من الربا او من الحرام ولكن بيفرح او بتفريقة الاسرة المسلمة لان الاسرة لها قيمة في الاسلام من خلال الاسرة دي هنخرج نمازج كاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكالتابعين نمازج تحمل هم الاسلام فالاسرة هي هي أول لبنة من من اللبنات التي توضع في جدار الإسلام هي اللبنة الأساسية اللي من خلالها نقدر أن رب جيل يحمل مشعل الهداية للبشرية أجمعين فالشيطان عايز يدمر الأسر المسلمة عشان ما يبقاش في جيل طالع يحمل هذه الراية وما فيش حد يحمل مسؤولية الدين ولا يحمل هم الدين فبيدمر الأسر من أولها ولذلك سبحان الله انتصر فعلا ولا, صدق ولا قد صدق عليهم إبريسه ظن فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين بكل أسف يا جماعة وصرت نسبة في بلاد المسلمين الاربعين في المية اربعين في المية يعني يعني اكتر من تلت بيوت المسلمين استطاع الشيطان ان يخربها طب ليه ليه ندي الشيطان الفرصة دية انه يخرب بيوت المسلمين ما اول ما نخش بيتنا نحمي نفسنا ونذكر ربنا سبحانه وتعالى حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم بيته او اذا دخل الرجل بيته فذكر الله قال الشيطان الأعوان لا مبيت لكم الليلة، فإذا دخل فذكر الله عند عشائه قال الشيطان الأعوان لا مبيت لكم ولا عشاء يبقى لها يخش بيتك ولا ولا يأكل في بيتك يبقى البيت كله مليان ملاك فهتلاقي العلاقة طيبة وتلاقي الود والحنية والرحمة والحنان موجود بين الأزواج وبعضهم وبين الزوج وبين أولاده وبين الأب وأولاده وبين الأم وأولادها والأسرة كلها متألفة وما شاء الله إنما لما يكون الإنسان داخل لا بيذكر ربنا ولا بيصلي علىنا. بينا صلى الله عليه وسلم ولا بيشغل القرآن في البيت ولا بيصلي ولا بيذكر الله ولا بيعمل أي خير في البيت ومعلق صوره وتماثيل وعامل سبحان الله بيصبح البيت مرتع للشياطين ويخش ياكل ما يسميش ربنا فياكل الشيطان معه ويشاركه في أكله وشربه وفي كل حاجة يصبح المكان دوت كأنه فندق فيف ستارز للشياطين والإبليس وأعوانه ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين ده كان عرش إبليس عرش إبليس على الماء كل يوم كل يوم ما بيفوتش يوم ما عندوش اجازه ما عندوش عيد الفطر وعيد الاضحى ما عندوش ابتدات عيد العمال ومش عارف عيد ايه وما عندوش اي هد خالص هو على طول شغال 24 ساعة قيله للحسن هل ينام ابليس قال لو نامنا نسترحنا يعني هو لو ينام ساعة بس كده احنا كنا استريحنا فكان عرش ابليس كل يوم وظيفه ابليس انه يبعت الصرايا دي كلها عشان يفتن المؤمنين ويرجعوا كل يوم يعملوا له التقرير اليوم شوف كام 1000 وكام مليون شيط جيل له يوميا كل واحد بيقدم تقرير هو عمل ايه ربنا عافينا وعارفكم عشان كده عايزين ننتصر ودي كانت فكره برنامج المصارع ان عدونا واحد ولازم ننتصر لان هو ده اللي واقف لنا في طريق الجنة ولو ازحنا الشيطان وقدرنا ننتصر عليه والانتصار عليه سهل جدا ان كيد الشيطان كان ضعيفا بمجرد ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص بينزاح شيطان الانس بقى اشد النهاردة من شياطين الانس وكما قال القائل وقد كنت را من جند ابليس فارتقى حاله بيا فصار ابليس من جندي فلو عاش ابليس ومن بعد سنين طوال لصار يرى مني طرائق لا يحسنها من بعدي يعني يشوف مني حاجات يمكن هو نفسه ما يعرفش يحسنها قبدي ففعلا شيطان الانس النوردة أصبح أشد بكتير من شيطان الجن شيطان الجن كل اللي بيعمله بيوسوس ويزين أما شيطان الانس بياخد بإيدك إلى المعصية ويعينك ويزين ويحاول أنه هو بقدر إمكان يعني يؤذك على الشر أزا ربنا ربنا يعافيكم من شيطان الانس والجن حالا نشوف مساكن الجن والشياطين هم ليهم مساكن أو ليهم أماكن بيحبوا يوضوا فيها حيهم هم ليهم يعني حوالي سبع أماكن تقريبا دي أشهر الأماكن اللي ممكن تلاقي فيها الجن والشياطين إيه هي الأماكن دي نذكرها بعد ما تصل على حبيبك صلى الله عليه وسلم المكان الأولاني هم بيحبوا يعضوا في الأماكن الخالية في الصحراوات أصحاب مزاج بيحبوا الهواء الطلق والحاجات ولذلك كان النبي عليه السلام كان يخرج إليهم إلى الصحراء ويسمعهم القرآن ويعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم يبقى من أول الأماكن اللي هم بيحبوها أو من بعض الأماكن اللي بيحبوها بيحبوا الأماكن المفتوحة الصحراوات والأماكن الخالية اللي مفتش ناس ويقضوا فيها وتلاقي أماكن كتيرة جدا فيها آثار كده عجيبة جدا دي آثار ليهم هو اللي نمع لما خد الصحابة ورهم آثار الجن وآثار نيرانهم كما في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود طيب من ضمن الأماكن برضه اللي بيحبوا يقضوا فيها بيحبوا يسكنوا الخلاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش يعني الخلاء يعني محتضرة يعني يحضرها الجن فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث اللي هو ذكور الشياطين والخبائث اللي هي إناث الشياطين بيحبوا يخشوا الخلاء ولذلك إيوه تخش إلا لما تخش برجلك الشمال وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بفضل الله ربنا بيحميك منهم محدش منهم يقدر يتعرض لك أبدا ولا حتى ينظر إليك بفضل الله سبحانه وتعالى الجزء الثالث أو مكان الثالث بيسكنه الشقوق والجحور ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم شف يا أخي سبحانك يا ربي حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم بيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أم يبول الرجل في الجحور أو في في الجحور فسئل عن ذلك فقال إنها مساكن الجن والجن ايضا تسكن اعطان الابل الاماكن الاماكن اللي بتوعت فيها الابل ولذلك نهى النبي عن الصلاة في اعطان الابل ورخص في الصلاة في مرابد الغنم لأن أعطاني الإبل دي مساكن الشياطين أو مأوى الشياطين بيكثر تجمع الشياطين في الأماكن اللي يقدروا يعملوا فيها شغل زي, زي الأسواق يخش الأسواق بقى عيازا بالله ويزينوا للإنسان أن حرام ويحلف حرام ويقول والله العظيم دي وقف عليها بخمسة جنيه ويقف عليها مثلا بثلاث تعريف والله العظيم دي صبحة ولسه نزلة حتى ويه نزلة مثلا من أسبوع ويشتغل بقى في الأسواق عيازا بالله ولذلك سبحان الله كان الإنسان لما بيذكر ربنا في الأماكن دي كان ليه أجر كبير جدا اخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء السوق المعروف لكن يعني ولذلك أنت سيدنا سلمان بيقول لأصحابه يقول له لا يكن أحدكم أول من يدخل السوق ولا يكن آخر ولا يكون آخر من يخرج من السوق لأن الشيطان يحمل رايته فأول واحد أول واحد يدخل السوق يأتي الشيطان ويصحبه برايته ويظل معه اليوم كله تخيل واحد لما يكون يوم كله مع شيطان ربنا عافيه وعافيك رب العالمين ضمن الأماكن أيضا أنها تبيته في البيوت التي يسكن فيها الناس إذا لم يذكروا الله ولم يقرأوا الكرآن وبخاصة سورة البقرة وعلى وجه الأخص آية الكرسي وأيضا الشياطين تسكن في أو تجتمع في أماكن عزكم الله المذابل والقمامات بتقضي الوكيند في الخرابة يعني <تصفيق> صلى الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم بيحبوا يعودوا في الأماكن دي. دي ايه اللي بيخلي الجن بيحبوا يروحوا عزكم الله المذابل والقمامات لسبب لأنه هم بياخدوا بقايا فضلات طعام الإنس بتكون طعام للجن خد بالك حتى طعام مؤمن الجن بتكون العظم اللي انت بتتركه حضرتك ده اللي بتكون مشافيه ومخلصه خالص لو ذكرت اسم الله وانت بتاكل اللحمة دي وتركت حتة عظمة فاذا جاء مؤمن الجن يجد هذه العظمة يجدها اوفر ما كانت لحما فأكل ويستمتع من الذي وعدهم بذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم وكل ذا بوعد من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نيجي بقى نخش على الحتة اللي بعدها طعام الجن وشرابهم بياكلوا ايه وبيشربوا ايه احنا لازم نعرف اصل خصمك دوت لازم تعرف بيتغذى كويس ولا لا لازم تعرف بقى قوته وصحته عامله ازاي طعامهم وشرابهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا في حديث رواه الترمذي بسند صحيح قال لا تستنجوا بالروث الروث اللي هي الأشياء الفضلات التي تخرج من الحيوانات أعظكم الله لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام العظم اللي تبقى من, من اللحم ديت لا تستنج لبديت ولا بدي اللي هو المقصود بالاستجمار لما يكون سام في الصحراء فإنه زاد إخوانكم من الجن فإنه زاد إخوانكم إيه إخوانكم ذو تبدأ جن ما هو في جن مسلم وفي شيطان كافر فالجن المسلم ده أخوه أخويه مش أخويه يعني في البشرية لكن أخويه المسلم فهو مسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والعالمين هما الإنس والجن والمؤمن والكافر فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف وضح فإنه زادوا مش الجن زادوا إخوانكم من الجن ولذلك من سطنة المسلم ومن رحمة المسلم إنك لما ترفع إيدك بالدعاء وتدعي يريد تدعي بالهداية لعصات الإنس والجن الله مش إخوانكم من الجن ما هو ممكن يبقى جن مسلم وعاصي ما هوش كافر ويبقى عاصي فأنت لما بتدعيله ويهتدي في ميزان حسناتك برضو بفضل الله سبحانه وتعالى وهو اللي خلى النبي على السلام كان مشغول بالموضوع ده وكان بيخرج مخصوص للصحراء ويسمعهم الكرآن فيؤمنوا بفضل الله ويذهبوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل الموضوع ولكن ان شاء الله في الحلقة اللي جاية نكمل موضوع طعام وشراب الجن وهل الجن بيتناقش ويتنسى ولا إني داعم فأمم من قلبك اللهم اغفر ذنوبنا أسرع عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يم من كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة نجنا جميعا من مكائد الشيطان استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اجعل كبرانا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر نزاران اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظم بعدها أبدا اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايشين في دين العمر ben de wereld en de